الوحدة الثانية عشرة الهوايات الدرس الثاني والسبعون القراءة والكتابة أولا القراءة التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة شريف طالب في الجامعة وأخته زينب طالبة في الجامعة أيضا هو يدرس الهندسة وهي تدرس الطب شريف لديه هوايات كثيرة هو يحب السفر والمراسلة والقراءة وزينب لديها هوايات كثيرة أيضا هي تحب القراءة والصحافة التدريب الثاني اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة احمد صديق سعيد احمد يدرس في كلية التربية وسعيد يدرس في كلية الطيران احمد يسكن في القرية وسعيد يسكن في المدينة يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة ويذهب سعيد بالسيارة يدرس أحمد في الأسبوع عشرين ساعة ويدرس سعيد في الأسبوع ثلاثين ساعة أحمد يحب قراءة الكتب والمجلات والصحف وسعيد يحب السفر والمراسلة التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة زار جميل وجلال معرض الهوايات في جدة في معرض الهوايات جناح جمع الطوابع وجناح الخط العربي وجناح الصحافة وجناح التدبير المنزلي وجناح الرياضة في جناح جمع الطوابع طوابع من كل بلد وفي جناح الخط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة وفي جناح الصحافة صحف ومجلات وكتب وفي جناح التدبير المنزلي طعام من كل بلد وفي جناح الرياضة كرة القدم وكرة السلة والسباحة والفروسية انتهت الوحدة